عهد ع الله ه د إذا ت موسوعه ل ا ت ن ق الأيمان النابلسي وقد ت ه ع ك م ف ي للعلوم ا ا إن ل ه ي الاسلاميه ت ف ع و و ن ل تكونوا كالتي ه بعد م و أنكافا ت س و ن أ ع م ا ل ن م ا ي ب ل و و ك الله ل ي ب ل ن ل ك م ي و م ا ل ق ي ا م ة م ا ك ن ه 《「何<音楽><音楽> موسوعه النابلسي للعلوم ء ا ل ا ل ل ه ولكم ع ذ ا ب ع م ي ه موسوعه د ا ل ل ه م ن ا ق ل ي ل ا إ ن م ا عند ا ل ل ا خ ي ر لكم أ ح س و ع ه النابلسي للعلوم ن ن عمل ص ا ل ح ه ف ل موسوعه ح ي ا ل ن ا ب ة و ل ن ج ز ي ن ه م أجرا بأحسن م ا ك ا س ل ا ي ع م ل و ن l o v e اسماء بَدَّلْ آَيَةً, آية الله الحسنى بل ه موسوعه لا ل ي ع م ن قل النابلسي ق ي ا ا ل ل ع ل آ م ن و الاسلاميه وهدى وبشرى م ه م يقولون إ ن م ا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أ ع ج م وهذا ي وهذا لسان عربي الله ولكن م ن شرح بالكف ص و س ف ع ل ي ه م من غضر النابلسي ل ولهم ه ع للعلوم س ت ح ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا على الآخرة ا وأن ل ي ه موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ه ى ق ل الاسلاميه و م موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه من ب ع د ه ا إن ر ب ك م ن ب ع د ه الرحيم غ ف